بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات بقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف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 وفي السماء لزقكم وما توعدون، فو رب السماء.